يا ايها الذين امنوا اتقوا اللهوا امنوا برسوله ياتيكم كفايتين من رحمته ياتيكم كفايتين من رحمته ويجعل لكم نورا يتمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم